كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعونهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراتكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهاق خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا نقتبِس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فألتمسون رف فضرب بينهم بسور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 قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارثبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ من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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت, أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة ورهبانية ورهبانية نبتدعها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله